التسجيل الثاني والسبعون استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه وتبادل الأدوار مع زملائك يسمى المباح الحلال والجائز ولكن كيف نعرف أن شيئا ما مباح هناك طريقان. الأول بالنص الصريح مثل قوله عز وجل وأحل الله البيعة أو بنفي الإثم عن الشيء كقوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومثله نفي الجناح كقوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أحسنت وكذلك نفي الحرج كقوله عز وجل ليس على الأعمى حرج وما الطريق الثاني لمعرفة المباح يا معلمي قاعده الأصل في الأشياء الإباحة أي كل شيء لا يضر ولم يحرمه الله فهو مباح